وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عكبيه وَإِنْ كَانَتْ لَكَ بِئْرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَلَنَرَأَيَنَّ تَغَيُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيثما كنتم فولوا جوهكم شذرة وإن الذين آوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بظافل عما تعملون عما يعملون ولئن أتيت الذين آوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوك بلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت مِنْ من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حج إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولئتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يكلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم اشكرولي ولا تكفرون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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أم اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وَمَنْ تَطْبَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَنَّاهُ لِلْنَاسِ فِي الْكِتَابِ أُلَاءَكُمْ أُلَاءَكُمْ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْلَّاعِنُونَ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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصري في الرياح والسحاب المسخل بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا نَزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَمْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا جُعَاءً وَنِجَاءً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 فمن يلُذر غير باعٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله رافع الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 وأقام الصلاة وآت الزكاة والمؤمن بعهدهم إلى عهده والصابرين في البأساء وحين البأس إِبَاللَّرَاءِ مَحِينَ الْبَسُ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ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 فمن عفية له من أخيه شيئاً فاتباع بالمعروض وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فل من اعتدى بعد ذلك, اعتدى بعد ذلك عذاب أليم ولكم في القصص حياة ويا للألباب لعلكم تتقود كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين حقاً على المتقين فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ثُمَّ خَافَ مِن مُّصِينٍ جَنَفًا أَوْ إِسْمَانًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِسْمَعْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله فأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من من الهدا والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعِدَة من أيام أخرى.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 فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجلو بها إلى الحكام لتأكلوا فليقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحراب واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الله ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله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 ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتراء مرضات الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفء كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هوا أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله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 ولا تجعلوا الله عرلة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغب في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم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 فَبَلَوْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْلُوْهُنَّ أَنْ يَكْحِنَ أَزْمَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعْضُوْ بِهِ مَا من كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَضْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالث مثل ذلك وَإِنْ أَرَدْتَ فَصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خضبة النساء أو أكنات في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تباعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلو الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن ضلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة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 والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إنكم مؤمنون فلما فصل الضالون بالجنود قال إن الله مبتلكم بنهض فما شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ يُطْرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ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 والله مع الصابرين ولما برسول جاءوا توجل وجهلده قالوا ربنا افر علینا صبرا وثبت اقدامنا بنصرنا وثبت اقدامنا بنصرنا على القوم الكافرين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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة